إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تخصى وإن من أعظم وأجل النعم التي قد يمن الله سبحانه وتعالى بها على أمة أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى القلوب السليمة التي عليها يكون النجاة يوم القيامة قال ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لقد صدق بعض السلف حين قال أفضل ما تأتي به وأنت في قبرك تحصل السجود في الدنيا ثم قال وإن أقصر الطرق إلى الجنة سلامة الصدر أقصر طريق للجنة إنك تكون سليم الصدر إن قلبك يكون نظيف لا يحمل غلا ولا حقدا لأحد هذه والله هي السعادة هذا والله هو النعيم من أراد أن يبحث عن السعادة فابحث عنها أولا في قلبك فتش فيه ثم أخرج منه كل حقد وكل حسد وكل ضغين وكل بغضاء خرج ده كل من قلبك عندها تسعد فتش في قلبك وأخرج منه مثل هذه الأمراض حتى تستطيع بالفعل أن تحيا الحياة الطيبة أن تحيا الحياة السليمة وأعلموا عباد الله أن مهر الجنة لا يكون إلا بعد تخليص القلب من هذه الأمراض